ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا حَسَنًا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونٍ لَهَا تِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا يجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون